وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار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 وارزقنا فيه صلاة قبل الممات إلى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 اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم من يا خير من خلا به وحيد وَيا خِير مَنْ آوى إلَيْهِ طَرِيدٌ إلَى سَعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْنَا أَيْدِيَنَا فَلَا تُولِنَا الْحِرْمَانِ وَلَا تُبْلِنَا بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين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 أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين